تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى الناس فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله مدة منذ أن بعثه الله الى قبيل فتح مكه السنه الثامنه من الهجره وهو يدعو ويجاهد في سبيل الله عز وجل قد نصره الله في مغازيه وفي سراياه وقد يحصل عليه وعلى أصحابه بعض, ال... ال... بعض الهجائم أو يحصل بعض النكبات في, ما في هذه الفترة وكان قبل قبل ذلك يدعو إلى الله في مكه دعاء مجردا ليس معه جهاد أنه لم يؤمر بالجهاد لأن حاله المسلمين في مكة لا تتحمل الجهاد فكان مقتصرا على الدعوة إلى الله رغم ما يلقى من المعارضات ومن التهديدات ومن المضايقات لكن لم يأس فكان يعرض نفسه على القبائل في منازلهم في مكة وقت الحج، يدعوهم إلى الله ويقرا عليهم القرآن، بلغهم رسالة ربه عز وجل. أما أهل مكة فكانوا معادين له أشد العداوة. ومنابذين له أشد المنابذة إلا من أسلم منهم لكنه صبر صلى الله عليه وسلم واستمر الدعوة إلى الله وكان عمه أبو لهب كان يتابعه ويكذبه يمشي خلفه إذا ذهب يدعو الناس ويقول لهم لا تصدقوه فإنه كذاب هكذا كان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذات يوم وكذلك امراته امراته ام جميل بنت حرب ابن أمية اخت بسخيان كانت أيضا تقف من الرسول صلى الله عليه وسلم موقف العدى والأذى وتسميه مذمما بدى المحمد سميه مذمما كان ذات يوم أن صعد الجبل في الأبطاح أو فيه فنادى أيها الناس وصباحات على عادة العرب أنهم إذا دهمهم امر ينادي منادي ثم يجتمعون عليه ثم يعطيهم الخبر الذي نادى من أجله فنادى واصب أحاهم فاجتمع عليه أهل مكة وفيهم أمه وأبو لهب اجتمعوا عليه فقال لو حدثتكم أن عدوا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا نعم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال عمه ابو لهب تباً لك ألهذا جمعتنا؟ وتب اي الخسار أي خسارة لهذا الخبر جمعتنا يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقر خبره فعند ذلك أنزل الله هذه السورة سورة تبت أبي لهب تبت يدا أبي لهب فقال الله جل وعلا ردا على أبي لهب تبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت ومعناه انه خسر ولكنه عبر باليدين لانه ما اداه الكسب وإلا والا فالتباب والخسار عائد اليه فالتباب معناه الخسار معناه الهلاك تب اي خسر وهلك يدا ابي لهب كُنية وهو اسم هذه كُنيته أبو لهب، وأما اسمه فهو عبد العزة، عبد العزة ابن عبد المطلب، والعزة صنم صنم اهل مكة، عبد العزة ابن عبد المطلب، وسم كُنية ابا لهب. لانه كان وضيء الوجه كان وضيء الوجه جميلا فسمي ابا لهب تشبيها له بالحمره و لهب النار من حمرته فهذا معنى اللهب ابي لهب انه كان وضيء الوجه جميلا فقال الله جل وعلا تبت يد أبي لهب مقابل أو للرسول صلى الله عليه وسلم تبا لك لهذا جمعتنا فصار التباب عليه هو لا على الرسول صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب هذا دعاء عليه بالهلاك ثم أخبر جل وعلا عنه فقال وتب يعني خسر وخاب وهلك فهذه الآية فيها دعاء وفيها خبر الدعاء في قوله تبت يدى ابي لهب والخبر في قوله وتبأ أي خسر وهلك ثم قال جل وعلا ما أغنى عنه ماله وما كسب له مال وله كسب لكنه لم ينفعه ذلك ما دام على الكهر فإن الكافر لا ينفعه ماله مهما بلغ ولا ينفعه ولده مهما كثر ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلم ينفعه ماله ما اغنى عنه ماله وما كسب من المكاسب الكثيرة لأنه كان غنيا كان غنيا لكن هذا الغنى لا يجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى لما كفر بالله وعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبر جل وعلا خبرا اخر فقال سيصلى نارا وفي قراءة سيصلى نارا أي يقاسي من عذابها وحرها ذات لهب التهاب شديدة الالتهاب سيصلى يصلى نارا في الآخرة يصلى نارا في الآخرة ذات لهب نار ذات يخفي في عذابها وشدتها أنها نار ولكن مع قا... لكن معها قال ذات لهب لأن النار قد تنطفئ وقد لكن هذه تتلهب ذات لهب زات لهب ثم قال وامرأته امراتهم جميل سكنوا من جميل وكانت حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذي أشد الأذى أي وتبت امراته وتبت امراته مثله وامراته أي تبت حملت الحطب حماله الحطب معناها انها كانت تمشي بالنميمه وقيل حماله الحطب انها كانت تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بذلك امرأته حمالة الحطب في جيبها أي عنقها يوم القيامة يكون في جيبها يوم القيامة حبل حبل أي قلادة من النور إلاده من النار العياذ بالله من مسد المسد في اللغه الليف ليف النخل ولكن المراد بها هنا انه مسد من النار تعذب به في جيده حبل من مسد جمع الله لهما من انواع العذاب لأنهما كانا يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزات من المعجزات لان الله اخبر انهما خاب وخسر وتب واخبر انها ستصلى فَوَانٍ وَنَارٌ لهب سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِنَّهَا سَتَصْلَى النَّارَ مَعَ زوجها فلم يُسْلِمْ مَاتَ عَلَى الكفر فتحقق فيهما وَمَاتَ عَلَى الشديد في فِيهِمَا هَذَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِي مقابل فِي مقابل موقفهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كل من اذى الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقص الرسول فانه سيلقى هذا المصير يوم القيامه لان الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم جنابه ويعظم ويدافع عنه عليه الصلاة والسلام فكل من تناول الرسول او تنقص الرسول فله نصيب من هذا الذنب وهذا الوعيد وأما قوله جل وعلا في سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح كما أسلفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماضيا في الدعوة والجهاد في سبيل الله ينتصر تاره ويدال عليه تاره هكذا في مدة منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بدأ الجهاد في مكة دعوة بلا جهاد وفي المدينة دعوة وجهاد أذن الله له بالجهاد وأمره به فجاهد صلى الله عليه وسلم وكانت الحرب بينه وبين أعدائه سجالا ودولا سنة الله جل وعلا في خلقه فلما كان في اخر ايامه صلى الله عليه وسلم ختام عمره فتح الله عليهم النصر والتوفيق فغزا مكه واخرجوه منها مختفيا اخرجوه منها وقت الهجره مختفيا مع صاحبه ابي بكر رضي الله عنه كانوا يترصدون له ويطلبونه ليقتلوه ولكن الله نجاه منهم خرج ثاني اثنين ليس معهما الا دليلهما عبد الله بن وريقات التيمي خرجوا ثلاثه رسول الله وابو بكر و دليلهما وكان كافرا سأجروه استاجره أبو بكر يدلهما على الطريق فلما صار في العام, في العام الثامن جمع صلى الله عليه وسلم جيشا جراراً يبلغ عشرة آلاف مدججين بالسلاح. خرج ثلاثة ورجع إلى مكة بهذا الجيش العظيم في فتره وجيزة في فترة وجيزة والسنين قليلة وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى أنه ينصر رسله لا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جرى على رسله ما يجري فأن لهم في العاقبه خرج صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف مقاتل مختفين يخفي على أهل مكة خروجه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في رمضان لأن أهل مكة نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول الذي جرى في الحديبيه جاره في الفجيه نقضوه حيث نصروا حيث نص حيث نصر أعداء احلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لان قريش له احلاف والرسول له احلاف فزاعه فصارت بين احلاف الرسول واحلاف واحلاف قريش منازعه فقريش ناصرت احلافها على احلاف الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك انتقض عهدهم فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيا أن يصل إليهم الخبر حتى يفجأهم أتم له ما اراد أتم الله له ما اراد ووصل إلى مكة دخلها صلى الله عليه وسلم لابسا للخلال على رأسه المغفر ومعه أصحابه ودخلوها اختلف العلماء هل دخلوها صلحا أو دخلوها عنوه أو دخلوا بعضها صلحا ودخلوا بعضها عنوه هذا خلاف بين العلماء المهم أنه دخلها صلى الله عليه وسلم فنصره الله عليه نصره الله عليه وفتح له مكة واجتمعت قريش في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب صلى الله عليه وسلم فيهم خطب فيهم وقال يا معشر قريش ماذا تصنعون ماذا تظنون ماذا تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم مع أنهم آذوه وحاربوهم وضايقوهم وعادوه طيلة البعثة عفا عنهم صلى الله عليه وسلم فأسلم منهم خلق كثير أو كلهم أسلموا دخلوا في دين الله أسلم أهل مكة رؤساؤها وعامتها أسلموا دخلوا في الإسلام فلما علمت العرب قبائل العرب لما علموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه وان اهلها اسلموا عند ذلك عرفوا انه لا مفر لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لانها لما سقطت قريش في يد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يبق لهم حينئذ لم يبق لهم حينئذ مدفع لانهم ينظرون إلى قريش ويقولون لما انتصر على قريش معناه ان ينتصر على بقيه العرب فجاءت الوفود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام دخل الناس في دين الله افواج جماعات اذا لن يدخل الافراد مختفين خائفين صاروا يدخلون جماعات بسبب فتح مكة فهذا معنى قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة لأن سورة الفتح لصلح الحديبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا في صلح الحديبيه وهو مقدمة لفتح مكة واما الفتح هنا فالمراد به فتح مكه اذا جاء نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على اعدائه الذين حاربوه واذوه ووقفوا في وجهه اذا نصره الله عليهم وذلك في فتح مكه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس أيها الرسول رأيت الناس أبصرتهم يدخلون في دين الله أفواجا من كل قبيلة وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على الإسلام قال الله جل وعلا إذا حصل ذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات كثيرة وقبائل فماذا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقابل هذا بالفخر والخيلة والإعجاب لا قابله بالشكر لله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وهكذا يجب على المسلمين اذا انتصروا انهم يقابلون ذلك بالخضوع لله عز وجل والاستغفار لا يروا في انفسهم العجب والخيل والفخر كما تفعله الدول الكافره إنما يخضعون لله عز وجل ويصبرون ويحمدونه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي دين الإسلام لأن الإسلام هو دين الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فهو دين الله عز وجل وما عدا الإسلام فهو دين الشيطان ما عدا الإسلام فهو دين الشيطان ورأيت الناس يدخلون في دين الله فإضافته إلى الله إضافة التشريف يدخلون في دين الله افواجا بدلا كانوا يدخلون أفرادا مختفين وخائفين فسبح بحمد ربك هذا جواب الشرط جواب إذا فسبح بحمد ربك أي نزهه نزهه عن ما لا يليق به من الشرك الذي كان المشركون يلابسونه نزهه عن الشرك ونزهه عن النقائص والعيوب فسبح بحمد ربك سبح أي نزه بحمد ربك أي متلبسا بالحمد يعني يجمع بين التسبيح والتحميد سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله الله أكبر يجمع بين هذا وهذا يسبح بحمد ربك هذا ما يقابل به نصر الإسلام والمسلمين تسبيح التحميل والتكبير لله عز وجل أسبح بحمد ربك واستغفره أطلب منه المغفرة أطلب منه المغفرة عن التقصير إذا كان الرسول بحاجة إلى الاستغفار فنحن من باب أولى نحن من باب اولى الرسول صلى الله عليه وسلم كان اوفى الناس عباده واوفى الناس بحق الله ولكن حق الله عظيم لا احد يحصي حق الله عز وجل ولكن الله غفور رحيم اطلب منه المغفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا احصي ثناءا عليك أنت كما اثنيت على نفسك إذا كان الرسول مع عبادته ومع عمله العظيم احتاج الاستغفار فنحن من باب أولى وأيضا قالوا هذا فيه شارة إلى قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذه السورة نزلت عليه نزلت عليه في ثاني ايام التشريق او في ايام التشريق من حجة الوداع من حجه الوداع فبها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب اجله فكان يكثر من الاستغفار أراد عمر رضي الله عنه يختبر الصحابة مع هذه السورة كان يجمع أهل بدر وشيوخ بدر وكابر الصحابة معهم في مجلسه والاستشاراته وكان يدخل معهم ابن عباس وكان شابا صغيرا فبعضهم استغرب كيف هذا الطفل يدخل معنا ونحن لنا اولاد لماذا لم يدخلهم وأدخل هذا الغلام فأراد عمر رضي الله عنه ان يبين لهم فضل هذا الغلام الذي اعطاه الله الفقه في الدين والهمه التفسير والتاويل راد أن يظهر لهم فضل هذا الغلام عليهم فكيف على أولادهم فقال ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس قلون في دين الله أفواجا إيش معناها قال بعضهم أمرنا الله إذا نصرنا الله أن نسبح وأن نستغفر ونسبح وبعضهم سكت فقال ماذا تقول يا ابن عباس قال هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح يعني فمعناه أن الله تملك الأمر وجاء الأجل سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب قال ما أعرف من هذه السورة إلا ما تقول فبذلك ظهر فاول هذا الغلام رضي الله عنه الحاصل ان هذه السوره فيها عجائب فيها البشاره فيها البشاره بالنصر وقد وقع وفيها الاشاره وهي الاشاره الى قرب أجله صلى الله عليه وسلم وكان كذلك فإنه ما عاش بعدها إلا قليلا ثم توفاه الله عز وجل بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وهذه السورة سورة عظيمة مع اختصارها سورة عظيمة فهي معجز من معجز القرآن حيث إن الله أخبر فيها أنه سيأتي نصر ويأتي فتح وقد وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى وفيها أن العمر يختم بالاستغفار والاجتهاد للموت والاستعداد للموت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اجتهد في العبادة وكان يكفر من الاستغفار وكان يكفر في, في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي قالت عائشة رضي الله عنها يتاول القرآن يعني يفسر القرآن يعني يفسر هذه هذه السورة ويمتثل ما أمره الله به فيها فدل على أن الأعمار تختتم بالاستغفار طلب المغفرة لأن الإنسان مهما كان من الصلاح والاستقامة والعمل الصالح فهو مقصر في حق الله عز وجل يستغفر إذا فالمذنق واللي عنده ذنوب من باب أولى أن يستغفر ويطلب المغفرة من الله عز وجل فهذا فيه فضل الاستغفار وأنه ختام الأعمال الصالحة ختام العمر وختام الصلاة فريضة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إلى سلم استغفر الله ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكذلك يختم به قيام الليل قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهزعون وبالاسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالاسحار تختم به المجالس إذا جلس مجلسا واراد ان يقوم فيقول سبحانك اللهم وبحمد اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمد اللهم اغفر لي فيختم المجلس في الاستغفار ايضا ان كان مجلس خير فيكون هذا طابع عليه وان كان يعني ختما له وان كان مجلس سوء فانه كفار كفر ما يحصل فيه كفاره المجالس سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك اللهم اغفر لي كل ما يقوم من مجلس فالاستغفار مقلوب لاسيما في ختام الاعمال وختام المجالس انه كان توابا هذا وعد من الله جل وعلا أن من تاب إليه واستغفره أن يتوب عليه والتواب كثير التوبة تواب كثير التوبة على من تاب فهذه سورة عظيمة وتشتمل على معاني جليلة فكما ذكرنا ان النصر الى جاء للمسلمين انهم يقابلونه بالشكر ويقابلونه بالعباده ولا يقابلونه بالفخر والخيله والغفله والطبول والمزامير والى اخره هكذا المطلوب عند النصر وعند نصرة الاسلام والمسلمين وفيها كما ذكرنا ختاما أنه يختم العمر بالاعمال الصالحة والاستغفار كما تختم الأحوال الأخرى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نعم يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله يقول هل يستتاب من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهل هناك فرق بينهما الفقهاء ذكروا انه يقتل ولا يستتاب من سب الله ورسوله يقتل ولا يستتاب لأن هذا حده الذي يجب ان يقام عليه استغفر الله العظيم نعم فضيلة الشيخ فقط الله يقول ذكر أحدهم في الانترنت كلاما في هذه الأيام فيه استهزاء بالله عز وجل مخاطبة للرسول عليه الصلاة والسلام بغير أدب من ذلك أنه قال لو قابلتك أيها أو يا محمد فلن أقبل يديك ولن أصافحك إلا مصافحة ند للند ولن اصلي عليه فماذا يعتبر هذا القول وفقكم الله وهل يعتبر من الاستهزاء وسوء الادب هذا في الجرائد ولا في الانترنت؟, في الانترنت ها في الانترنت اي ما اظن الجرائد ان شاء الله ستنشر مثل هذا الكلام على كل حال هذا ي... تثبت من الرجل هل قاله أو من... او منسوب اليه تثبت من هذا الأمر وهذا أمر فظيع لا يجوز السكوت عليها ابدا والان الـ الـ يعني التثبت في هذا وطلب اقامه الحد اذا ثبت جارنا الان المطالبه به نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يستدل بحادثه ابن خطل الذي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعلق بها بأستار التعبة يوم فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه انه لا يستتاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم نص تقه على هذا نص على أنه من تكررت ردته يقتل ولا يستتاب وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من سب الله وسب الرسول فإنه يقتل ولا, ولا يستتاب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله وشيخ الإسلام من له كتاب كتاب مستقل ثلاثة مجلدات الصارم المسلول على شاكم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس عندما أقوم بإلقاء محاضرة عن خطوره ترك الصلاة مثلا فتكون هذه المحاضرة فيها تخويف يقول هل هذا الفعل صحيح أم أنه من شروط للقاء المحاضرة أن تكون ترغيبا ثم يأتي بعدها الترهيب وهل الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصباحا على هذا الأمر أن المحاضرة قد يكون تخويفا فقط استدلال صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم رغب قبل هذا رغب ودعا الى الله لم يباشرهم بالترهيب وإنما دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام ووعدهم بالجنة فلا يبدأ بالتخويف لكن يبدأ إذا كنت تريد أن تحاضر عن الصلاة تبدأ بأهمية الصلاة ومكانة الصلاة وعظمتها ثم تتطرق إلى من تركها ماذا يجب في حقه وهكذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل الوعد بالهلاك والخساره بقوله سبحانه تبت هو لكل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بابي لهب بلا شك هذا هذا بلا شك انه يتناول ان كان سبب نزولها فعل ابي لهب فانه عام لكل من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم او اداه او سده نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول بعض أئمة المساجد يتحرجوا من قراءة سورة المسهد في الصلاة لزعمه أن ذلك احتراما للرسول صلى, صلى الله, الله عليه العافية. وسلم الله العافية هذا معناه أنه لا يحب هذه السورة هذا كلام الله جل وعلا ما فيه مخابات لأحد الرسول أعلنها وعلمها للناس فهذا من تشويل الشيطان نعم صديقة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قراءة سورة المسجد في الصلاة الجهرية من وقت لآخر لاخذ العبرة وبيان أن مجرد الانتساب لا ينجي من النار نعم لكن لا يرتب لها ترتيب يقرأها بعض الأحيان من غير ترتيب من غير ترتيب لكن يقرأها بعض الأحيان مثل ما يقرأ غيرها من السور ونعم هي فيها فيها أن القرابة مجرد القرابة للرسول لا تنفع مع عدم الإيمان فهذا عم الرسول عم أخو أبيه أنزل الله فيه هذا القرآن مع أنه من قرابة الرسول فمجرد القرابة لا ينفع نعم إذا اجتمعت القرابة والإيمان فلا شك إن هذا فضل عظيم أما مجرد القرابة فلا, فلا تنفع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ايهما أفضل أن يؤتى بالتسبيح مجردا فنقول سبحان الله أم يقرن بالحمد فيقال سبحان الله وبحمده نعم سبحان الله وبحمده هذه كلمة عظيمة كلمتان خفيفتان في الميزاءات كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن نعم قضيه الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الدعاء على الظالم بقولنا له تبت يداك إذا بلغ من الظلم والعدوان مثل مبلغ هذه لها يدعى عليه بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قرأ الإنسان الفاتحة في سره وفي صدره بدون أن يحرك شفتيه ما تجديه ما تجديه لا بد أن يتلفظ بها يسمع نفسه على الاقل يسمع نفسه بها نعم وظيفه الشيخ وفقكم الله يقول هل هذه الرواية صحيحة وهي أن ابا لهب يرفع عنه العذاب كل يوم كل يوم اثنين لانه اعتق الجاريه التي اخبرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنه العذاب لا ادري لكن ورجا انه يمتص شيئا به. ويقول هذا بسبب أنه جعل ثويبه ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد الله عليه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما أفضل كتاب في بيان اسباب النزول والسور ما افضل كتاب في بيان اسباب نزول الايات والسور كتاب موحد في اسباب النزول في كتاب الواحدي اسباب النزول للواحدي وفيه كتب فيها اسباب النزول كثيرة نعم وكل اسباب النزول مذكورة في كتب التفسير مثل بن جرير مثل بن كثير مثل... مذكورة فيها مدرجة فيها اسباب النزول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل الآيات التي أنزلت بسبب هي أكثر من الآيات التي أنزلت بدون سبب هذا يحتاج إلى تتبع القرآن لا أدري لا أدري عن هذا يحتاج إلى تتبع استقراء القرآن ولا لا من هذا لا تعبت نفسك هذا يستفيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم حفظكم الله أنه إذا كان بين المسلمين والكفار عهد فإن المسلمين لا ينقضون العهد إلا إذا أعلم الكفار. فعلى ما يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تخبأ مع جيشه ودخل مكة على قريش. لأنه انتقض عهده الرسول اذا اراد أن ينهي ما هو إذا أراد أن ينهي العهد فإنه يخبرهم. يقول لكم مدة كذا وكذا انهاء هذا انهاء العهد أما إذا خانهم فلا ما يخبرهم بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح أن أقول صدق الله العظيم بعد قراءتي للقرآن ما ورد هذا لا نقول شيء إلا ما ورد ولا ورد أن القراءة تختم بقول صدق الله العظيم الذي ورد أن القراءة تبدأ بالاستعاله بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضاً السورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يستحب هذا إلا سورة براءة فلا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يستحب أن أن يقرأ القرآن على طهارة إذا كان يقرأ عن ظهر قلب إن كان يقرأ من المصحف فلا بد أن يتوضا تمس المصحف وكذلك من آداب تلاوه القرآن حضور القلب والتدبر للقرآن هذه آداب التلاوه وليس منها ولا في رواية ولا في حتى في كلام العلماء ما فيه إنه. يختم ذلك بصدق الله العظيم إنما هذه عادة جرى عليها الناس لا دليل عليها نعم فضيله الشيخ الله يقول متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم إذا استنفره الإمام أو حضر بلده عدو أو حضر الجهاد حضر المعركة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دورهم الا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئه لقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فيتعين الجهاد في ثلاث حالات حالها الاولى إذا استنفره الايمان قوله صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا قوله تعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض والحاله الثانيه اذا حضر المعركه لا يفر والحالة الثالثة إذا دهم البلد عدو إذا دهم بلده عدو فإنه يتعين علي أن يقاتل يدافع العدو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول إذا قلت يا رحمن ارزقني أن هذا من الاعتداء في الدعاء لا هو من الاعتداء في الدعاء لكنه غير مناسب المناسب أن تدعو الله بموجب الاسم الذي تدعو به تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني وتاتي بالطلب المناسب للاسم أما يا رحمن ارزقني فهذا لا يناسب لفظ, لفظ الاسم هو جائز لكنه لا يناسب رفض الاسم وأشد من ذلك أن تقول اللهم أهل لي إنك شديد العقاب ها؟ ها يجوز هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل الجهر في ذكر الله بعد أداء الصلاة المفروضة من السنة؟ نعم لا شك أنه من السنة كما قال ابن عباس كانوا يعرفون الصرافي أنه كان من الصغار من الأقسال كانوا يعرفون انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاه اذا سمعوا الذكر دل على انهم يظهرون بالذكر نعم وقيل الشيخ خفقكم الله هل تشبيك الاصابع بعد الصلاه وقبل الصلاه يعد امرا محرما لا تشبيك الاصابع لا يجوز في حالتين اذا كان ينتظر الصلاه والحاله كان اذا كان في الصلاه في نفس الصلاه أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا مانع النبي صلى الله عليه وسلم فعله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بقراءة المعوذتين في الصباح والمساء بعد نزولهما وهل من فعل ذلك فاكتفى بهما ولم يقرأ أذكار الصباح والمساء يكون فعله صحيح فيهما خير وفيهما كباية لكن أفضل أن يأتي بالعدكار الواردة استكملها حسب استطاعتي هذا عباده لله وفيه خير, خير له نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نشاهد في بعض الأحيان أوراقا للصحف والجرائد مرمية في الشوارع ويغلب على الظن أن يوجد فيها اسم الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام فهل يجب علينا أن نتتبعها وأن نرفعها علما بأنها كثيره هذا من التكلف ما كلفك الله أن تتتبع الجرائد تخشى ان فيها اسم الله الرسول؟ اسم الرسول إذا رأيته،, اذا رايته فارفعه أو رايت قران أو خديث ارفعه أما ما دام لم تر شيئا فما كلفك الله أن تتتبع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة الجماعة إذا صليت خلف الإمام فهل يجوز لي أن اتاخر في الرفع من السجود قليلا حتى أنتهي من الدعاء تابع الإمام المطلوب والمشروع ان تتابع الإمام ولا تتأخر عنه كما أنك لا تتقدم عليه وتتابع تتابع الإمام إنما جعل الإمام ليتم به نعم وكبيره الشيخ وفقكم الله هل هل رفع اليدين عند الدعاء مشروع في كل وقت رفع اليدين مشروع في الحالات التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه الدعاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح أنه اذا اراد الشخص أن يعود ابنائه بالمعوذات أنه يقول أعيدكم برب الفلق إلى آخر السورة أعيدكم برب الناس إلى آخر لا السورة لا يقرأ السورة, يقرأ السورة أو يقول أعيدكما بالله من الشيطان أعيدكما بالله من كذا أما أنه غير الآية ما, ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز دفع الزكاة للوالدين والإخوان؟ الوالدين لا الواجب أن تنفق عليهما إذا احتاجا وأن تقدر الواجب أن تنفق عليهما فرض عليك هذا والإخوان إذا كانوا فقراء أيضا ما عندهم شيء يجب عليك أن تنفق عليهم قرابة حق القرابة لكن الوالدين بالذات لا يجوز دفع الزكاة. لهما لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده عمودي نسب لا يجوز دفع بعضهما لبعض الآخر زكاته نعم رضيلة الشيخ افتقكم الله يقول هل يجوز لي التيمم إذا خفت من الوضوء بالماء في حال البرد وأن ذلك قد يسبب لي مرض إذا كان معا ما عندك ما تسخن به الماء من حطب أو من وق أو من كهرب او من ما عندك ما تسخن به الماء وهو بارد من شديد الورود أتخشى على نفسك إنك تتجمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة مباشرة والدعاء منفردا هو من الدعاء هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة ويكون دعاؤه منفردا هو من البدع. الدعاء بعد ايش الصلوات المفروضة ايه ويكون دعائه منفردا يكون هذا الدعاء بدعة مطلوب الدعاء بعد أدوار الصلوات تدعو الله تستغفر الله تدعو الله. هذا مطلوب كيف يكون بدعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصح الصلاة خلف من يقنط قنوت النوازل في هذه الأيام حيث لم يصدر شيء من العلماء يقول فنحن في حيرة من أمد صلاتنا وفي حرج من ذلك تابع للإمام إذا قنت الإمام تقنط معه والمسؤولية عليه هو أن تتبع امامك المسؤوليه عليه هو إذا قنت بدون فتوى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من زاد شوطا في الطواف وهو متعمد فماذا عليه ما عليه شيء يحتسب له سبعة اشواط وزيادة لا قيمة لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة سنتين ثم رجعت إلى الصلاة مرة أخرى فهل يجب عليها أن تحج مرة أخرى؟ نعم تعيد الصلاة لأنها لما تركت الصلاة متعمدة خرجت من الإسلام لذي ردة وإلى ذنب تابت فإذا تاب الله عليها بالتوبه تعيد الحج لأن حجها الأول بطل بالرد. نعم وقال الشيخ حقكم الله يقول السائل بعض الاخوه يتساهل في اخذ بعض الكتب التي ينساها اصحابها في المسجد او انه لا يجد كتابه فيجد كتابا اخر فياخذه مكان فلا دا جائز لا الذي ما هو ليس لك لا يجوز لك ان تاخذها الا باذن صاحبه يمكن يجي يرجع ياخذ الكتاب لا تاخذ شيء للناس لا في المسجد ولا في غيره الا باذنهم وسماحهم لك بذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض طلاب العلم ينشغلوا بقراءه كتب الردود المعاصره عن تحصيل العلم فهل هذا من المنهج السديد لا ليس هذا من المنهج السليم المنهج السليم انه يطلب العلم على العلماء إما في الجلوء الدروس في المساجد واما في المدارس والكليات والمعاهد يطلب العلم لا ينشغل بقراءة الردود أو بقراءة الكتب والمطالعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا نمت عن صلاة الظهر ثم قمت مع أذان العصر وذهبت وتوضأت فهل أبدأ بالعصر لأن العصر قد أقيمت ثم اصلي بعدها الظهر لا تبدأ بالظهر فإذا خلص منها تدخل معهم فيما بقي من العصر لأن الترتيب واجب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد هذا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة حيث أسمع من يقوله كثيرا بعد الصلاة وهو اللهم قني عذابة يوم تدعت عبادته تخصيصه في هذا الوقت لا أعرف له دليلا المداوم عليه لا أعرف له دليل لكن إذا قاله بعض الأحياء لا بس نعم ضيّلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح عشر تسبيحات للركوع والسجود هذا أعلى الكمال أعلى الكمال عشر وأدناه ثلاثه والمجي واحدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اسدال اليدين بعد القيام من الركوع وهل الأقرب إلى السنة وهل هذا هو الأقرب إلى السنة لا العكس العمل بالسنة أن تقبض يديك مثل ما قبل الركوع لأنه كل قيام كل قيام ولم يرد ما يخصص ما بعد الركوع نعم وقال الشيخ وفقكم الله يقول شخص عندما نصحته عن تشغيل القران الكريم وهو لا يوصف له ويدخل عليه المراجعون قال أنا اشغله لاجل أن تستمع الملائكه والجن اليه فهل هذا العمل صحيح وما عليه من الجن الملائكه تستمع من يا والجن ما عليه منهم الجن يلقون القرآن يجدونه في المكتب الشغل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وأيضا الناس معرضون في, في معاملاتهم واشغالهم لهم أصواتهم لا ينصتون للقرآن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل وبعدما بدأ في العمل تبين لي أنه نصيري علوي فهل أقطع المعاملة معه وأستبدله بغيره أم يجوز لي أن أجعله يكمل عمله عقدت معه وهذا عمل عمل كهرباء ما جئت به للعباده أو لي أو وكلته في حج أو وكلته في عبادة أنت جئت به لعمل مباح ما يجوز لك أنك تقطع العقد يكمل العقد الذي جرى بين نعم. فضيلة الشيخ أفضلكم الله يقول وجدت أداة من أدوات السيارات ملطاة على الأرض كيف أتصرف بها حيث إنه لا يمكن أن أجد صاحبها هذا مكانها مكان يا حيث ما الله بها تروك في مكانها يجي صاحبها يأخذه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أنه من السنة أن تلبس النعال حالة كون الإنسان جالسا لا أعرف شيئا منها إذا احتاج لللبس يلبس إذا محتاج فلاها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يكثر في مجالس أقارب الغيبة والكذب في أثناء الحديث فهل المطلوب مني أن أرد على كل من اغتاب أو كذب في أثناء الحديث في ذلك المجلس وما الطريقة الصحيحة في إنكار هذا الأمر نعم هذا من المنكر الغيبة هذا من المنكر والنميمة والكذب نصحهم الواجب عليك النصيحة فإن امتثلوا وتركوا هذا الحمد لله وإذا لم يتفل يتركوه ولم يقبلوا فلا تجلس معهم تبتعد عنهم لئلا تشاركهم في الاثم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هذه العباره لولا الله ثم العلماء لكنا قوما ضالين هل هذا القول من الالفاظ الشرعيه ام من الالفاظ الشركية لولا الله ثم لولا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم لولا الله ثم رسوله العلماء فيهم وفيهم فيهم من هو على على هدى وعلى خير وفيهم من هو واه أو كل العلماء نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معصوم عليه الصلاة والسلام نعم قضية الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم لبس القفازين والخفين للمرأة المحيمة نعم، فهذه منهى عنهما. لا المحرمه عن على لبس النقاب والقف وأما الجوارب على الرجلين فلا من. هذا لها. نعم، فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أنا مدرس في مدرسة أهلية، ورئيس هذه الشركة وهذه المدرسة امرأة. فهل علي شيء في ذلك؟ لا يفلح قوم ولو أمرهم امراه لا تكن تحت امره امراه ولا سلطة امراه أطلب مكانا آخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز إطلاق لفظ مجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟ هل؟ يجوز إطلاق لفظ المجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟ ما اشنع من المبتدع اطلق عليها انه مبتدع مجرم خف من المبتدع ولكن اذا ثبت انه مبتدع اذا ثبت انه مبتدع يعني ما كل أن يظن ان هذا بداه يكون بداه نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الوالد يشاهد المحرمات على التلفاز وهو كبير في السن فهل يجوز لي أن أقوم بتعطيل هذا التلفاز وتخريبه بدون علمه يصالفه ولا يجيب من يصالفه لكن انصحه بيله ان هذا لا يجوز. ذكره بالله وانت كبير السن ومجالك مجال ذكر الله والتسليح والتهليل والاستغفار لا تختم عمرك مثل هذا ذكره بالله وانصحه وعظه لا الله أن يمن عليه بالتوبة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. لا مجرد أنك عطله يجيب جديد يمكن، يجيب جديد ولا يصالحه ولا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا قبتلا بالوساوس، نعم. وكثرة التفكير والأوهام. فما هو العلا؟ قبتلا بالوساوس، وكرة التفكير والأوهام. فما هو العلاج الشرعي لهذا الأمر ذكر الله عز وجل عليك بالكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعالة بالله من الشيطان الرجيم سيذهب عنك باذن الله نعم وغينة الشيخ وفقكم الله يقول من كان, محرما من كان محرما وفقد رداءه والجو بارد فهل له أن يلبس القميص او الفنيلة ليتقي البرد وهل عليه شيء يطرح عليه القميص او البطانيه يطرحها عليه طرحا ويلتف به التبابا ولا يدخل يديه او جسمه في الثوب يطرحه طرحا عليه ويلتحف به حتى لو, لو عنده كمبل او عباءه يطرحها عليه فلا بذلك هل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أصبحت صائماً, أصبحت صائماً صيام صائماً فلما انتصف النهار نويت أن أفطر ثم تراجعت عن النية بعد وقت يسير فهل لا يبطل صومي في لا يبطل الصوم النفل ما يبطل هذا في الظرق الفرضة واللي يبطل إذا نويت الإفطار افطر أما النفل فلا <تصفيق> فضيله الشيخ وفقكم الله يقول شخص أصيب بحادث سيارة مما أدى إلى كسور في العضد والركبه والقدم فكيف يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر علما بأن القدم عليها جبس مسألة الجبس يمسح عليها ويكفي عليها ولكن إذا كان يشق عليه الوضوء ويشق عليه الاغتسال إنه يتيمم والحمد لله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله واذا كان لا يشق عليه فانه يغسل الصحيح ويمسح على, على الجريح يمسح على الضماد او على الجبيره التي او على اللصوق الذي على الجرح ويكفي نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم حضور النساء للملاعب الرياضيه لاجل التشجيع هل هذا جائز لاجله التشتيه النساء لا تختلط مع الرجال ولا تخرج لمجامع الرجال لا تخرج الا الى حاجتها في الأسواق مع اعتزال الاختلاط والتحجب وترجع إلى بيتها لاسرع وقت أو لعملها اذا كان لها عمل موظفه تخرج لعملها غير مختلطه بالرجال وغير متزينة وغير متطيبة تحذر من الفتنة لأنها مسؤولة عن نفسها أمام الله سبحانه وتعالى فتبتعد عن مواطن الفتنة أما الرجال حتى الرجال ما, ما يجي يكره لهم او يحرم عليهم صدور الرياضية والمباريات الرياضية لأنها فيها ضيع وقت ولا فيها فائده ويغلب فيها أيضا تأخير للصلاه وفيها ربما كشف للعورات فيها لغط فيها مصحف أيضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمتيمم من جنابه هل يجوز له أن يمس المصحف ويقرأ منه نعم إذا كان ما يقدر على ما عنده ما أو عنده ما ولا يقدر على استعماله يعجز عن استعماله تيمم. تيمم يقوم مقام الماء يمس المسح نعم طبيعة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الدعاء أثناء الأذان يتابع المؤذن المشروع أنه يتابع المؤذن كل ما جاء المؤذن بكلمة جاء بها بعده نعم وما حكم الأذان والإقامة والإنسان جالس يجوز يدحت يكره من غير حاجه أما إذا احتاج يجوز هذا نعم يجوز أن يؤذن وهو جالس ان يقيم وهو جالس إذا كان ما يشق عليه القيام نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة لم يرد هذا هذا لم يرد يدعو لكن ما هي. في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لكن لا يرفع يديه لأنه لم يرد رفع اليدين في هذا الموضوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في دعاء الاستفتاح في الصلاة ما معنى قوله تعالى جدك عظمتك جدك يعني عظمتك عظمة الرب سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الجامعة التي أدرس فيها هناك إمكانية لاختيار معلم المادة فهل يجوذ لي ان أسأل الطلاب الذين سبقوا أن درسهم هذا المعلم فيذكرون لي محاسنه ومعايبه أم أن هذا من الغيبة هذا من الغيبة وما حاجتك في ذكر هذا المدرس وذكر الطلاب له هو يكره هذا ولا يرضى به لو جاء واحد طلب من الطلاب يذكرونك ويذكرونك ما ترضى بهذا نعم، فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا أكل الإنسان لحم اذ ثم توضأ، لكن هناك بقايا من اللحم في فيه، فهل يتوضأ عنها إذا أكلها بعد ذلك؟ لا ما ما ما يأكلها لأنه دنا أنه يأكل شيء من أسناني، يرفضها، لكن لو قدر أنه متعها هذا يحتاج إلى غضو لأن هذا لا يصدق عليها أنه أكل لحمة نعم طبيعة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أصاب, السر... أصاب السراويل مني فهل يكفي أن أغسل الجزء الذي أصابه المني أو لا بد من غسل السراويل كلها المني طاهر وغسله من باب التنظير لا من باب زالة النجاسة يفرق إذا كان يابسا ويغسل إذا كان رطلا من باب النظافة لا ولو صليت وانت ما غسلته فصلاة صحيحه كان صلى الله عليه وسلم يصلي عليه اثره نعم فضيله الشيخ وفقكم الله متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف هل يجوز أو يصح قراءتها ليلة الجمعة في يوم الجمعة وليلتها أقرأها في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة نعم أنسى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه